إن كل إلا كذب الرُّسُلَ فحق عقاب وَمَا ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم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 خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط اهدنا الى سواء الصراط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 أم نجعل الذين امنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار ام نجعل الذين امنوا وعملوا الصالحات في الارض ام نجعل المتقين كالفجار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 وَمَنْ ابْنَاهُ لَهُ أَهْلُهُ وَمِثْلُهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا وَذِكْرَى لِأُولِي الْأَلْبَابِ وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنَثْ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أواب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 جهََّما يَصْلَونَ غافَ بِسَلْمغاادَ هذا فَلْ يَذوقُهُ حَممُ وَغَسَّاقَ وَآخرَر مِن شَكِْكِأَزواج هذا فَوج م قَتَخم مِعَكُمْ لا مَرحَابًَا بِغِمْ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 قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون إن يوحى قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويت ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجلين فسجد الملائكة كلهم أجمعون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 آل فبعزتك لا اغوي عنهم اجمعين الا عبادك منهم المخلصين قال فالحق والحق اقول الام لا ان جهنما منك ومن من تبعك منهم اجمعين